قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق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 في صدور الناس من الجن التي